إذ ناداه ربه بالواد المقدس وإذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت ذكى وأهبيك إلى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فندى فقال انا ربكم الاعلى فاخذهم الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى انتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى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 فِيمَا انْتَ مِنْ ذِكْرَها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا كَأَنَّ